بسم الله الرحمن الرحيم سورة آدلناها وخربناها وآزلنا فيها آياتي بينا لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فِيهِمْ مَن يَقُولُ مَا يَشَاءُ ۚ مَّنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردهم كما نجدفهم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون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 اشهدت احدهن الاربع شهادا إن بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لئن كذبيت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدوروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لا من الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين وَلاَ عَدْوَىَ بَعْدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ إِنَّ اللَّهَ سَوَاءٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَاطِلِ مِنْكُمْ لاَ يَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ نَكْتَشِفُ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ الْمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا وقالوا هذا اسم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فكيف لم يأتوه بالشهداء ان لاكعن الله ذو الكذب ولا اولى تضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم يزدلفون له بالثناء وتقولون بأقوالكم ما ليس لكم فيه علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الا اولى جميع سموه قلت ما يكون لنا ان نتكلم بها لا ثمح انك سبحانك هذا بهتان عظيم يا ايكم الله ان تعودوا لنفسه الا ان كنتم مؤمنين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان ومن يتبع قطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذاكم منكم من احد ابدا ولكن الله يذكي من يشاء والله سليم علي ولا يأثر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي قربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحذون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْحَامُهُمْ وَأَعْضَاؤُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ألا يكذبون ضروعون مما يقولون لهم نذره ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا تتقلب قلوبهم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أسمائها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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا خَيْرًا مَّا تَمَسَّكْتُم بِهِ مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَغْفِرُوا لِذَنبٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَخْبِرُوا بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَلْيَضۡرِبۡنَ لِلۡقُمُرِ مَثَلٗا كَمَثَلِ حَمِيمٍ تَغۡشَىٰ ولا يلدين دينته الا لبعولتهم او ابائهم او اماءهم او ابنائهم او انائهم او ابنائهم او انائهم او ابنائهم او اخوانه او بني اخوانهم او بني اخوانهم او بني اطواهم او مثاهم او ما ملكت ايمانهم أو ما ملكت أيمانهم وألتابعين أو غير أولى الإرث من الرجال أو الصبيان الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لئلا يعلمن ما يخفين من حاجاتهن وَتَوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَن تُحِرَّ أَيَّامًا مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ وَاتَّقُوا إِنَّ يَوْمَ الْفُقَرَاءِ يَظْلِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ والله واسع العليم والذي يستعفي الذين لا يجدون النكاح حتى يبنيهم الله من ظهرها والذين يفتغون الكتاب من لا ملكت ايمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم قيرا وَاتُونُوا مِن مَّا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين قلوا من قبلكم وموعرة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها نصباح الْمِصْلاَحُ فِي جَاجًا الْجَدَادَتُكَ أَنْهَا سَوْكَمٌ ذِي قَدْرٍ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ زَيْتُونٌ فِي لَا شَرْقٍ يَسِيرٌ وَلَا غَرْبِيٌّ لا شقية ولا غرضية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسشه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال من ناس والله بكل شيء عليم في بُيُوتٍ أُذِنَ لَنَامُوَاتٌ تُرْفَعُ وَالْكِرَ فِي هَذِهِ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ تِجَارُ اللَّاتِ الَّتِي هُمْ تِجَارَتُهُ وَلَا بَيْعٌ لَكِرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُكَافُؤُونَ يَوْمَ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليدليهم الله احسن ما عملوا ويديدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَفَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا اجاء ا ف لم يجد شيئا ووجد الله عياده توسع حسابه والله سريع الحساب او كبل ماكن في بحر المذيل يخشى منتم صوته لوجم من صوته سحاب ورومنا بحثها فوق رعد الى اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْعَ مَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُصِيبٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تَارَى الْوَدَقَ يَقْرُضُ مِنْ إِلَهِهِ وَيُنَزِّلُهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها من برد فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يَشَاءُ يَتَادُّ سَمَا ضَرِبَهُ يَذْهَبُ بِالابْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ داب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 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى خراط مستقيم ويقولون آمنوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَإِذْعْنَا لَكُمْ ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مزعبين افِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن يَغْفِرَ اَمْ يَقَافُونَ أَن يَحِيطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَاَنَّهُ يَعْبُدُ اِلٰهَ الرَّحْمٰنِ وَيَخْشٰى اللهَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُ بِالْخَيْرَاتِ ۗ وَأَقْسَمُ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقَرُّوْنَ ۗ قُلْ لَا تَقْسِمُوْا طَاعَةً مَّعْرُوْفَةً إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَىٰ مَا تَحْمِلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ مِنْهُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا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 لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ أَمْرَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن مَّا هُمْ دَاعُونَ خَوْفَهُمْ أَمَّا يعبدون لي لا يشرطون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون وأقيموا الصلاة وآفوا الزكاة وأضيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحذبن الذين كفروا محجزين في الأرض وَنُورُ النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا تَعْجَلُوا بِهِنَّ لِتَأْذَنُوا مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَرْعَوْنَ يَعْقُلُ مِنَ الظُّهَيَاءِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عليهم بعدهم عليكم بعضكم عَلَى الَّذِينَ حَوْلَ بَعْدُ قَوْفٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُ مَا لاَ فَعَلَ كَرَهُ رِكَ يَبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتَ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَةَ يَسْتَأْذِنُونَ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الْمَسَاءِ الَّتِي لَا يَرْضُونَ مَكَانًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ نَجَاءٌ أَرَأَيْتَ عَلَيْهِمْ نَجَاءً أَيُّ يَوْمَةٍ يَدْخُلُونَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِالدِّينِ وَأَن يَسْتَعْفِفَ قَيْرٌ لَهُمْ والله سميع عليم لي. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا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 او بيوت اصوانكم او بيوت اقواتكم او بيوت اعمالكم او بيوت عملاتكم او بيوت اخوالكم او بيوت قالاتكم او ما ملكتم من مفاتحه او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشفاتا فإذا بقلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كَذٰلِكَ نُبَيِّنُ لَهُمُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِنَا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا لَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لم, لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْنِسُوا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 لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذٍ ۖ فَرَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ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 والله بِكل شيء علي